119. ولا تضابوهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف